اون دنسي فونيون دي الرحمن الرحيم مانيو خو لا يدم أنفس إلا يوم القيامة إلى الذين وله ما فكان في الليل والنهار قُلْ أَنذِرُوا طَائِفَةً قل إني أمرت أن أكون وإني أخاف إما خيثوا في هذا يوم ماضيب 국민 tehtyä ja leho itselleni. Ne kivet Wow. Afri de I love انَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَضَلُّوا فَهُمْ فِي ضَلَالٍ You mm know -hmm. mm -hmm. تنظروا كيف شبهوا على أن أخذه